وأيام السيولة والحركة في الأسواق وعند بعض الناس هي أيام الاعتكاف في بيوت الله والانقطاع عن الدنيا عشرة أيام بالكلية لإدراك ليلة القدر لإدراك ليلة القدر بال... والفوز بالأجر العظيم والنجاح والسعادة فيما بقيت أما بعد التاريخ الإنساني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 وبمددها وبعددها وبنصرها وبأسباب النصر وإن الذي يهمنا ألا نجعل السيرة النبوية محصورة بين دفتين الكتب وبين دفتي الصفحات صفحات الكتب بين الحبر وبين الورق نريد إسقاطات السيرة على واقعنا ونسيما والأمة الإسلامية تمر بحالات استضعاف وحالات وحالات ذل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون واذكروا ان أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره إن إسقاطات السيرة على واقعنا والعراق محتل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 أدخل آية عجيبة كأنها لاصلة لها بآيات القتال وآيات بدر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرiba إن كنتم مؤمنين يا سبحان الله إن الأمة التي تتعاطى الرiba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 وباشرت في بدر وإستستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله, وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إنها إن هذه الوقفات مع هذه الغزوة الجليلة العظيمة ينبغي أن تكون الوقفة الصحيحة لأمتنا خرجت قريش في ألف وثلاثمائة رجول معهم الف بعيد الف بعيد ومعهم من الأموال ما معهم ومن الخيول ما معهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بغير ميعاد للقتال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا أراد الله أن يأتي النصر بغير استعداد حتى لا ينسب النصر الى احد فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى جاء النصر هكذا ليكون من عند الله خالصا حتى لا ينسب الى الجهود البشرية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمية وثلاثتاشر او ثلاثمية واربعتاشر او ثلاثمية وسبعتاشر على اختلاف بين اهل السيري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 وسلك الجيش الإسلامي فجر الروحاء ومن ذهب إلى المدينة وشاهد بدر منطقة بدر يجد أن فجر الروحاء في طريق المدينة إلى مكة ولكنه يجعل طريق مكة على يساره وسلك جيش المشركين وادي عسفان.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 في حياتهم أو إلى حياتهم سبيلا الدين أولا ولأن الدين أولا قتل عمر بن الخطاب خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي أخ أبو جهل لأن أبو جهل عمري ابن هشام ابن المغيرة المخزومي وهو أيضا خال عمر بن الخطاب قتل أبو جهل في المعركة فرعون هذه الأمة وقتل أخوه العاص ابن هشام ابن المغيرة وقتله ابن اخته ده دين ما فيه كلام في زول بكتور خاد بكتور خال نعم لما خال يبقى مشرك وكاذب ومش كافر ومشرك ساكر ما بيقتلوا شاير سلاحه وجاء يكتل الناس لا طوالي وجرى أبو بكر يتبع ولده عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان في صفوف المشركين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 هل الدين هو الأول في حياتنا وقيل أن أبا عبيدة بن الجراح عبد الله بن عامر بن الجراح قد قتل أباه يوم بدر المهم يوم بدر أسر العباس بن عبد المطلب أسر العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد جاءه عمر مع أن العباس خرج مسبق رها أبا يطلع ما كان يطلع لكن استفزه قال لي على شوالدخو خايف استفزه والناس عرب، الكلام يستفزهم، خرج العباس مكرهًا، وأسر جاءه عمر، قال يا عباس أسلم وفي الأسر، والله إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، الولد خطاب أبوه، لما أعلم من أن ذلك يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، الدين أولى، د الدرس الأول، الأمة لو ذات انتصر، حس أمريكا جاية. عملنا ماذا نحن ما في حاجة تغير. البنات عريانات زي ما هي. المسلسلات شغالة والأفلام الأمريكية والكابويات شغالين جد في التلفزيون ولاية الخرطوم والتلفزيون القومي ما في حاجة جديدة يا ناس كده خلي النصر يا أخي بكنت تموت الموضة ما بكن نجي كان ضربتنا بفوق أبكن نموت النرجى ربنا بل بس أمك تجيك طالق في بيتك غمبو الورق في بيتك ها تموت كيف يعني ما تموت بالناجح ما فيه يصلح وضعه الأوضاع ما صلحت قالوا أمريكا جاية ومجلس الأمن وال وال المرة تعت أمريكا دي اسمها منية المرة دي تهديد السودان والله والله الأم انتهت بالله مرا كافرة تهدد أمم كاملة يقتح هذا السودان شنو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 لا في مصالحات لا في حركة لجمع كلمة المسلمين وتوحيد أهل القرلة في مواجهة التحديات الكبيرة ما في أي, ما في أي حاجة نازل والله أنا مستغرب في البرود الأصاب الناس الناس يقولون أمريكا جاية ولا في زول السوق شغال الخدار والناس يبيعوا ويشتروا والسماسنا شغالين والعربات يبيعوا فيها والكذب جد يا ناس ما قالوا أمريكا جاية من صلح نفسنا والله لا تنقصر أمة على عدوها الكافر إلا بدين وإلا بإيمان والقاعدة النصر للأذقياء وإلا فللأقوياء بيجي تقي الله بالصورة ما بيجي اتقي بعد ذاك الجو يبغلي نحن جوة قدام أمريكا والولايات المتحدة معنا عندنا شنو ترى عندنا ديننا ده لو بجينا يا خال الناس بيبعدوا في الحروب التدخل الإلهي بيستبعده إن ربنا بقلب الموازين بقوله ما بيحصل لذلك دائما يقول ومن النصر إلا من عند الله في أهل عمران العزيز الحكيم وفي الأنفال إن الله عزيز الحكيم النصر من عند الله النصر من الله متى تأي الأمة هذا درس الدين أولا الدرس الثاني من دروس غزو غزوة بدر عدالة القضية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 يريدون مواردنا واستنزاف خيراتنا والاستفادة من ثرواتنا سواء كان بترول او مياه عزبة او يورانيوم أو, او الى غير ذلك يريدون ان يستغلوا عالمنا لاجل مصالحهم ولذلك عدالة القضية مهمة قال تعالى في الصورة البدرية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إذن القتال حتى لا تكون فتنة نحن نقاتل لأجل ديننا نقاتل من أجل عقيدتنا، من أجل هويتنا والسودان يراد له ألا يحكمه رئيس مسلم بعد, بعد اليوم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 ما مبهمني أنا لأتي ما عربي أنا ذات الحمد لله حلفاوي في حلفاوي عرب نحن نصر الطانب نرطل ما عربي ذاته ما بتكلم عن العرب نهائي أنا بتكلم عن الإسلام وبالتالي الإسلام حيبدأ من دارفور وجبال النوبة حتى المسلمين في جنوب السودان هم عدتنا وهم ذخيرتنا وهم إخواننا الإسلام كإسلام لو زحيفل حيعملوا شنو؟ حيعملوا عصابات وماليشيات ويغلغلوا أي سلطة تجي في البلد ما تستقرر أوضاعا إلا أن يحكم الناس بالدين الأقلية ترضى بحكم أغلبية وتحافظ على حقوقها عندهم حقوق دار يصلوا في كنيسة يصلوا دارين يعبدوا الدار يعبدوا يعبدوا غادي غادي مننا ويكون الامر للإسلام والمسلمين هذا هو مخرج السودان والكلام ده انا لما اقوله الناس بتحمله لكن انا بقوله ما فارقة معي الاسلام يحكم الناس بدل اتكلم عن مشروع بتاع ازدواج والتعايش وكلام فارغ تعايش باش نتعايش بدون دين نزيح الدين اجمال ما في داعي نتعايش نموت طوالي نموت اي حاجة بدون دين تموت ايا يحطمك الدين يا يدفنون تحت الوقت دي بس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله في نهاية الآية الآية قال فاعلموا أن الله مولاكم هل ربنا مولانا فعلا هل نحن واثقين من نصر الله نعمل المولى ونعمل نصير هو البيانصر عدالة القضية في بدر ثالثا الصدق والتجرد في التعاطي مع الـ مع الـ مع القضايا الصدق والتجرد أول المواقف في بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال أشيروا علي فتكلم أبو بكر فأحسن وتكلم عمر فأحسن وتكلم المقداد لكلهم بي المقداد مهاجرين عددهم في الجيش بسط 86 نفر بس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 الى برق الغماد اقصى محل في اليمن لسرناه معك يا اخي ده كلام الصدق بيظهر لك في حرارة الكلام بعدك كلام مويت الناس خلص ذلك كثره يعني زول ما دار يموت ومؤمن ماو خاله اهندل الناس الكفر قدامك يا هندل بعد شويه بنتكاتل بعده تجال الكتان زماشره بالرشاشات دماق قتال الجبنه ازول يدسلوا حاجه ويضرب الزول من بعيد ولا زورك الطيارة ويفك له الحاجات في الناس هو دي رجالة زمانة زور واش لي واش انت بتجي ماري وزور بيجي ماري عدي خلي يا ختنته يا ختنك هو أنه الناس قاعدة شده هزاره ونشلوه ده جد قال لهم الكلام جد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيره عليا يريد أن يسمع رأي الأنصار لأن إلى بدر كان رأي الأنصار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 غير المكيفات والمراوح دي بس دينا المكيفات والمراوح بس دينا المكيفات والمراوح الدين دينا نصروا ناس في حر حسن ناس الوحيد في خطبة بيكون ذات ومضايق وبيكون زهجان وعرقان يقول لك بس بيتاني في الكونة في الخطبة خطبة عن بدر لو قلناك يحضر بيسوي شنا وبعدنا شوية الجيش الكافر رجع منه أن أخنس بن شريق الزهري بثلاثمية بثلاثمية من بني زهرة. قالوا يا إخوان اسمعوا. قالوا يا في شنو ما جاءك العير حقت قرش كلنا كلهم مرقوا. العير نجت. نجع بها أبو سفيان بدهاء ودهاء عجيب. نجع بالعير. قالوا نرجع. قالوا لا لا إلا نمشي بدر وننزل فيها ونعمل. أكيد أقادر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه قريش.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 إذ قالت قبل 1425 سنة لأننا الآن 1427 وغزوة بدر كافة سنة ثانية من هجرة طلع سنتين قبل 1425 سنة في نفس المواعيد في غزوة بدر الكلام إذ قال بالله الكلام ده أي زور يسمع ويتأثر السنة الجاية يحكو لك كأنك تسمع لأول مرة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 الأخذ بالأسباب الحيطة والحذر والشورى والمواعيد العسكرية وإرسال ال... إرسال الجواسيس بسيس ابن عمرو وعدي ابن عدي ابن الزغب رسلن من بعصرهم جابوا الأخبار وأسر فتى لقريش أخذ منه الأخبار كم ينحرون مئة في اليوم قال القوم بين ألف و ألف وثلاثمائة استطاع ما ما تعامل تعامل اسمحوا لي اقول الكلام ده تعامل المولانات تعامل المولانات ما يعرفوا حاجه مولانات ده شيخ إمام ما تساله الا في الوضع. ما بيفهم اي حاجه ثانيه ما تسألوا إلا في الوضع. ما تعامل تعامل المولانات خلاص شيخ, شيخ قال لك اسمع للحرب لا لا حرب لو عندك فتوى نادي يقول لك ما بياخدوا رأيهم في حاجة ما شو أقول مولان الدين ده ما يقوم على المولانة الدروة دي والطرطة دي تنفع بينا الدين زول الدين زول نجيب بيعرف الأخبار ويسأل أن مسلم ذهب وسعى الرجل وما بيعرف محمد قال لي أخي انت شنو قال لي قريش خرجت دائرة محمد ومحمد خرج دائرة قريش لو فعلا الكلام صح محمد يكون في المحل الفلاني فعلا المحل فوق الجيش الإسلامي وقريش المحل الفلاني المحل الفلانية ثم سأل النبي قال له من أين أنت أبى أن يعطيه معلومة المسلمين مخترقين أكزت لها الاستخبارات وأكز رديئة جدا تدخل العراق الآن في كل موسى الموساد الآن يعثو في العراقي فسادا ولا يقتل إلا العلماء من العراقيين مش علماء دين أجهزوا عنده علم في ذرة في الن... في الطاقة النووية في أجمل جاند تعذيك تلون تجد علماء المسلمين ذبحوا في الشوارع بدأ تلق الجسد ما بس الراس ولا عارض ذاته رسم ذاته دجسي منه تعرفه الرسول النبي عليه الصلاة أخذ بجميعا وعلى حيطة قفل الأبواب نحن والله أكلمكم لا عندنا حيطة ولا عندنا دين ربا ينصرنا به كده وريني لا دين ينصرنا به ولا الأسباب المادية أخذنا بها أخذنا بشنو الأسباب المادية عملنا شنو الأمم الإسلامية ما في جيش إسلامي لحد يوم الديار المشترك في أمة متحف في أمة متحدة وفي الناتو ولا زيف الداء حلف الناتو وفي القوات ال ال الأمم الأفريقية دايرين في السودان قوات الأمم الإسلامية تحفظ الأمن في دارفور.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 لما أمر ال... لما الناس يتوقع من الجيش المصري تدخل في حرب لبنان هكذا قال رؤساءنا في العالم الإسلامي. وين في جيش إسلام حس؟ جيش إسلام مشترك ما في. في جيش من أي حاجة. في جيش إفريقي. مصر خايفة فيه وسودا خايفة فيه. جيش إفريقي. وخاصين مع الناس كفار خطر. لكن ما في جيش إسلامي خالص. ما في. ولاحظوا له جائمة لأنهم مصدر الإزعاج والقلق.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 التلتمية وسبعة عشر الحضر بدر ما في زول لحد يوم الدين يحصلون دي أم براها قال هم عندنا خير الناس قال جبريل والملائكة التي شهدت بدر خير الملائكة عند الله حتى الملائكة نزلوا أيام بدر الملائكة تختلف عن بقيت الناس في صاحب مسلم رجل يتبع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 يا عبا بكر أبشر هذا جبريل على هذا جبريل على فرس أبلغ على ثناياه النقع والغبار جبريل ذاته يا نازل مش ليس الملايكة جبريل. نزل جبريل قائد الملايكة يوم بدرين النازل قال لك كتلون كتل عجيب خلص وبالتالي التدخل الإلهي في المعركة إنما كان لأسباب السالفة الذكر هو الدرس الخامس من دروس غزوة بدر أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشيكين وأن يحمي هذا الدين وأن يقرأ عيوننا بنصر عزيز في الأقصى وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين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 قال استصغرتهما قلت الدين ابت له أبو جهل وأبو جهل حوله كتيبة من الناس قال شايلين الرماح كأنها غابه لكن ما بيتخارجوا قتل يوم بدل سبعون وأسر سبعون سبعين أسرهم وسبعين دين معتوا رسمي أربعتاشر من الصناديد حملوا في القليد في البيض رماوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه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 فلما أجهدتني وضعتها تحت قدمي وطمطيت عليها وقطعتها ثم أرسلت أقاتل ما ود الحوادث دعموا 16 عشر سنة ستة عشر سنة بطقش ده وبيلعب سلة 16 سنة والله أنا مشيت جامعة طبعا دخلوني من سنة ثامنة والله بجيت ناس في الجامعة بيلعبوا سكاكية طلاب لكن كلهم قدروا كذي بس بلعبوا سكوكية جوا الجامعة ده طلاب جامعيين ده دخلوا خمسة سنة ولما مشى مرحلة فترة سنة من تامنا ثلاثة سنة في الثانوي لما اندخل الجامعة عمره 16 سنة بلعب سكوكية جوا الجامعة شوف الشباب وناس الشباب يضيق حس الزول لما يسلقوا كلام زيدا والله الزول يحتقر نفسه شديد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 إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعادي والنصر في الله على والنصر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد قاتل فقتل فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ امير بن الحمام يكمل نصف التمرة في الجنة رماها كتلوا دخلوا دخل الجنة وجاولتها مرجاتها قالت ما ومن المشاهد البطول المواقف البطولية وروائع الإيمان في غزوة بدر وفي وفي وفي, وفي خضم المعركة عكاشة ابن محصن الفزاري الأسد رضي الله عنه قاتل بسيفه حتى انكسر السيف السيف انكسر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 حتى شهيدا في حروب الردة في زمن أبي بكر في حرب اليمامة السيف يهو السيف خشب شال هزاها بيقى السيف لأنشه له لا. أدى السيف ومن روائع الإيمان ومشاهد البطولة في المعركة سواد بن غزية رضي الله عنه سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وفي يده قدح فضرب به على بطن سواد أن استوي في الصف مع إخوانك قال لا استفي كان مارد لبرة شوية ضرب فضت وقال رجع قال سواد أوجعتني يا رسول الله قال له اقتد مني اقتص مني مشير. اضرب من زي ما اضربتك واحدة با واحدة بالله يفزو المسؤول بيعمل كلام بيدا نبي الله غفر له يقول أنا ما قال وأنا جا... قصد ولا حاجة دائري إذا عالجزع الدائري يطرشك يطرشك دائري يرضى يرضى أنا قصد أنا ما قصد ولا حاجة قال لقد أوجعتني جمن ارفع ثوبك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام ثوبه فانكب سوات على بطن النبي يقبلها ويبكي هو داري يمسك الجسم ده بس داري يلمس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا يا سوات قال إنا في قتال ولعلي أموت فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسدي جسدك فدعاه له بخير ومن مشاهد الإيمان ومواقف البطولة في المعركة لما خرج شيبة وعطبة والوليد يريدون مبارزة وخرج إليهم معاد ومعوذ وعبد الله بن رواحة قالوا لا نريدكم نريد أكفاءنا من بني عممتنا، فأخرج النبي من بيت واحد حمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعلي ابن عبي طالب بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب قال أخرجوا إليهم فقتل علي الوليد وحمزة شيبة وكان عتبة وعبيدة تقدما في السن فاختلف الضربات فكر علي وحمزة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 اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا ربنا لا مولى لنا غيرك نعم المولى ونعم النصير اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام, والمسلمين اللهم, الإسلام والمسلمين, اللهم والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بأمتنا سوء اللهم فأرنا فيه يوما أسودا كيوم أبي جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط وسائر الكفار وفرعون يا رب العالمين اللهم كل اخواني المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشرشان وفي دارفور وفي السودان وفي كل مكان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 رب العالمين وصدى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة